بسم الله الرحمن الرحيم والعاجيات ضبحا فالموريات قظحا فالمغير انتصب ح فاذهن نبينا قر فوسط نبي جمعا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلموا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم اللہ